وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَأُولَاآكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْل أَن يَأْتِي أَحَدٌ مِنَ الْمَوْتُ فَيَقُولَ, فيقول رَبِّ لَوْ نَأَخَرْتَنِي إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ